أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين لم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. Allah الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام. في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه موليه من ولا شفيع أ فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كلام قداره في يوم كلام قداره ألف سنة مما تعدون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 وجعل لكم السمع والأبصار والأفلاط أقليلما تشكون وقالوا أإذا ظلنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بلهم بلقاء ربهم كافرا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وَكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ولو ترى إذ المجرمون ناكس رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إننا مقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأم لأن جهنم من الجنة والناس يجمعين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 وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المطاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاءا جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان باسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين خسقوا فمأواهم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 ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبن إسرائيل وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَتَيْ يَهْذُونَ بِأَمْرِنَا لَمْ نَصَبَرُ وكانوا, وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ فَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نُسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ نُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُهُ الْأَنْعَامُ وَأَنفُسُهُمْ يقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولاهم يوم الظهر فأعرض عنهم من إنهم